أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقٌ ما وما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 باقيه وجاء في فرعون ومن قبله والمؤتفك بالخاطئا فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذ ترابيه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 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأوا كتابيا إني ظننت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 عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لا أخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين؟